طاهر جدا والله عز وجل بين لهم وقد يرجعون في أيام الاضطرار إلى ربهم إذا رجعوا في أيام الاضطرار الله عز وجل يجيب المضطرين ولو كانوا كافرين الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا رحمة منه سبحانه وتعالى لكن الحبل من الناس قد يبقى وغالبا هذا ما يكون هو الأخذ بالأسباب ولهذا اليهود يجدون في قضايا كثيرة يريدون فيها أن يتماسكوا ويريدون فيها أن يحققوا مأريبهم ومقاصدهم فيأخذون بالأسباب ويبقى الحبل من الناس الذي ذكره الله عز وجل إلا بحبل من الله وحبل من الناس ولكن قد يكون الملاحظ في, في, في ضعف المسلمين عموما أو في أكثر فأنهم تركوا حبل الله وحبل الناس فصار لا هؤلاء ولا هؤلاء. فإذا ينبغي ملاحظة هذا وملاحظة سنن الله عز وجل في هذه الدنيا فقال أن كل فرقة تدعي أنها ناجية فأكذبهم الله بقول هاتوا برانكم إن قلتم صادقين بقولهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني النصارى يقول لا يدخل الجنة إلا النصارى واليهود يقولون لا يدخل الجنة إلا ما كان يهوديا وكان هودا فأكذبهم الله عز وجل بغدق قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا في مقام آخر نحن أبناء الله وأحباءه قل فلما يعذبكم بذنوبكم ثم بين الله عز وجل طريق الحق قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا محسن إذن هذا هو الطريق الحق وهو طريق واضح. من أسلم لله وخضع له وانقاد له الانقياد التام وكان سائرا على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقضي الله أمرا ولا رسول أمرا إلا استجاب وانقاد وابتعد عن مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله. صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون هو الذي على حق بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن إن قاد وخضع وهو محسن يعني سلك المسلك الصحيح لأنها وهو محسن فيما يبدو الله أعلم أنه في السلوك الظاهر والانقياد الظاهر وأسلم انقياد الباطل أسلم استسلم وخضع وهو محسن يعني أتى بالعمل على وجهه فلا هو عند ربه ألا خوف عليهم ولا هم لحزن فهذا هو الطريق الحق قال الخامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات في تعالى وإذا فعلوا فحشت السادسة والثلاثون التعبد بتحريم الحلال كما كما تعبد بالشرك أو تعبد بالشرك السابع والثلاثون التعبد باتخاذ الأحبار والربانها ربابا من دون الله أيضا هذه من مسالك الجاهلية وأيضا كلها تعود إلى اتباع الهوى والاستسلام للشهوات والرغبات ولهذا كثيرا ما يحتج المعاندون من كفر وغيرهم أنهم يقولون إما وجدنا أبانا على أمة وإن على ذلك المقتدون يقولون يعني لا يجدون نفوسهم تنقاد وتنشرح إلى هذا لأنه يخالف هواهم ولهذا حقيقة الدين هي الطاعة والانقياد والخضوع مهما كان والتجرد عن هوى النفس ولهذا قال التعبد بكشف العواءات طبعا كشف العورات هذه مسألة جزئية وليس المراد هو ذات كشف العورات وإن المراد التمثيل وإلا هم يتعبون بأكثر من هذا. ولهذا مثلا في قوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفاحشة أتقولون على الله ما تعلم وفي الأثواء قل إنما حرم ربي الواحش ما منها وما بطن والإثم والبغية بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل بالسلطانة وأن تقولوا على الله ما وهذا تلحظه حتى في المعاصرين حينما يريدون تحقيق مشتهياتهم ورغباتهم يجادلون بالباطل لأن نفوسهم منقاد إلى هذا ويريدون أن يحققوا هذا بأي طريق عن طريق الدين عن طريق النظام عن طريق القانون عن أي وسيلة من الوسائل لأنهم يعميهم الهوى وانقادوا للشهوات بينما الحق ثقيل والحق فيه مرارة كما هو معلوم. ولا ولابد أن يسود الحق حتى تستقيم الحياة وإذا انقاد الناس إلى شهواتهم وصار كل واحد يريد تحقيق أغراضه الخاصة فسدت الدنيا ولهذا سلوك مثل هذا المسلك هو من نسألك أهل الجهلية فقال تعبد بكشف العورات على الرغم من أن كشف العورات أمر ممقود حتى في الفطر السليم ومع هذا يتعندون ويزعمون أنه هو الحق فعن الأذواء السليمة وما كانت تنبذ كشف العورات ومعلوم أن هذا كان عند الجهلية كانوا يطوفون عورات كانوا يطوفون عوراتا عند البيت وكان من وجهة نظرهم في هذا أنهم يقومون يتجردون عن كل شيء لأنهم يعني قد يظنون أن ملابسهم إما متنجزة وإما بكسب غير طيب ونحو ذلك فكانوا يتعبدون حتى بكشف العورة ولهذا تقول الراجز فيهم اليوم يبدو بعضها وكله وما بدأ منه فلا أحله تعني عورتها اليوم يبدو بعضه وكله وما بدا منه فما فلا أحله وهي تطوف فلا كيف كي كيف يقودهم العمى والهوى إلى أن يجعلوا كشف العورات تعبدا ويتقربون إلى الله عز وجل بكشف العورات بينما هذا أمر ممنقوط حتى في السليمة وإلا الآية عامة حتى الفواحش وإذا فعلوا فاحشة سواء كانت كشف عور أو غير من المحرمات السادسة والثلاثة التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك لأنهم أولا ليسوا يسيرون على نظام ثابت وقانون ثابت وإنما يقودهم في ذلك الهوى فضلاً عن أنه تحريم الحلال وتحليل الحرام هو حق الله وحده يعني التحليل والتحريم هو حق الله وحده وهو جزء جانب في العقيدة اعتقاد حق التحليل والتحريم يجب أن يعتقد المسلم أنه لله ولا يجوز لأحد أبداً الحق في التحليل والتحريم التحليل والتحريم هو حق الله وحده المشركون حرغوا وجعلوا التحليل والتحريم لأهوائهم والأنفسهم أو لما يلجأون إليه من كهان وعرافين ونحو ذلك. ومثل ذلك ما يعيشه المعاصرون في قوانينهم من قوانين الكفار. حينه الحق هو لله وحده. فأما أن يوضع الحق لجان تشريعية أو برلمانات أو نحو ذلك، لا كله من أعمال الجاهلية ومن مسالك الجاهلية. فالتحليل والتحريم حق الله وحده ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وسورة الأنعام كلها تؤكد هذا الحق وتبينه وتعيب على المشركين خوضهم أو تعيب عليهم خوضهم في التحليل والتحريم وبخاصة في الأعناق. يعني السورة العامة طافية بهذا. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. كنتم بآياته مؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طئتم إليه. وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذر الله عذابه وبعثنا إن الذين يكسبون عذابه سيجعون. بما كانوا يختلفون ولا تأكلوا مما لم يكن اسم الله عليه وإنه لا فسق وإن الشياطين لا يروحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطاعتمهم إنكم لمشيكون فمجرد الطاعة في التعيوت عيم هذا شرك وهذا حق الله وحده وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم الظهرها وأنعام لاذكوا رسل الله عليه افتران عليه سيدزين بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وهي ميتة فان في شركاء سيدزين مصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا وحرم ما رزقهم الله افتران على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين إلى آخر آيات كثيرة كلها في هذا الباب متوازية تبين الحق قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهان بغير علم الاخرى في قل لا أجد في موحي لي محرما على طائم يطعم إلا يكون ميتة نودة ومسوأ إلى آخر. فبيان أن حق التحليل والتحليل لله وحده وأن أهل الجاهلية اعتدوا في هذا الحق وحرموا وأباحوا ومنعوا النساء ومنعوا الإناثة كل ذلك افترانا عن الله عن السوج لأن هذا حق الله وحده ومثلهما نع الله عز وجل عليه الكتاب في قوله اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابهم من دون الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع هذه الربوبية وهو أنهم قطعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلى الله فإذن هذا كله حق الله وحده وكذلك كما قلنا في جميع الأنظمة يجب أن تكون من الله عز وجل ومستمدة من أمر الله وامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال التعبد بتحريم الحلال وكما تعبد بالشرك. سبعة والثلاثون التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. على معنى أنه يطاع غير الله. وخاصة الأحبار والرهبان يعني العلماء والعباد. الأحبار والرهبان العلماء على معنى أن ولا يجوز لك أن تحكم الرجال. مهما بلغوا منزلة صلاحا وولاية وعلما وفضلا نعم علمهم وفضلهم على العين وعلى الرأس ومنزلتهم محفوظة وحقهم محفوظ وكرامتهم محفوظة ومحبتهم محفوظة ولكن الحق أحب إلينا منهم ولهذا قال الحسن المصري وغيره اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحقبة. ولهذا أخطأ كثير من المنتسبين الإسلام حينما يعظمون ويقدسون الأولياء ويقدسون العلماء تقديسا يرفعهم فوق منزلتهم. بلهم في هذا غلوب ظاهر. وكتابتهم في هذا طاف عن صلى الله عليه وسلم لأنها نوع من قد يكون من اتخاذ الأحمالي والروحاني أربابها. وإنما العلماء والأولياء حقهم محفوظ. ويتأسى بهم ويغتدى بهم ومحبتهم من الدين كما أنك تحب كل مسلم وكلما ازداد المسلم طاعة وقربا الله عز وجل يجب عليك أن تزداد محبتك فيه فكيف إذا كان عالما فاضلا ظاهرا عبادة وظاهرا الاستقامة آمرا بالمعروف ناهي عن المنكر وحبا للناس ساعيا في إصلاح وتربية معلوم أن هذا يحب بل إن الله عز وجل يضع محبته في القلوب ولكن هذا لا يعني أنك تطيعه من دون الله أو أنك تعطيه منزلة هي لله وحده سواء في حق التشريع أو الطاعة أو الخضر لهذا تلاحظون الغلو بعض المغالين في مشايخ الطرق قالوا من قال شيخه لمن لم يفلح ويكون التابع بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل هذا كله لا أصل له ولا يجوز أي حال أن يعتقد. المسلم في أحدهم مثل هذا الاعتقاد نعم الأدب مع الشيخ مطلوب والاستماع منه و حتى لو أخطأ أمامك يمكن أن تكون متأدب حتى لو أردت أن تصحح وفي خطأ يكون بأدب قد يكون بطريقة الاستفهام قد يكون بطريقة بيخرى تعرض عليه عبارة من كتاب تبين لا بد من اللباقة والأدب مع الشيخ هذا ما في شك لكن علمنا أن ما قاله أن أن, أن أتعبد في أقواله ونخضع له خضوع كما قال ال من قال شيخ لم لم يفلح أو أنه لا تفتح الفتوح عليك إلا حينما تكون كذا وكذا كله لا أصل له وإنما عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوال كل أحد تعرض عليهما مع حفظنا لل لل والكرامة لحقوق علمائنا وشخّينا ولهذا أكد الشيخ هنا رحمه الله على هذه المسألة فقال من مسائل الجاهلية التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون فحق الطاعة لله وحده ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أما غيرهما غير الله ورسوله فكل يؤخذ من قوله ويرد مع حفظ الكرامة والأدب فرد كلامهم لا يعني عدم الأدب معهم وإنما الرد لا يكون بطريقة وقحة أو بطريقة تخدش كرامة الشيخ هذا معلوم أنه مو مطلوب لكن الحق أحبه لنا من كل أحد هذا وصل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله وأن يبصرنا بهم الديننا إن هو لذلك والقادر عليه وصل الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم لا يجوز تقديم سورة من القرآن على أخرى في الصلاة أم بالترتيب أم في المصحف. لا ينبغي أن يكون يلتزم ترتيب المصحف. ينبغي أن يرت أن يلتزم ترتيب المصحف ويكره أن الإنسان ينكس السور. كان يقرأ في الركعة الأولى مثلا قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قاعدة زوزيت مثلا لأن في الترتيب إذا زوزيت قبل ولا يا أيها الكافرون، وهكذا. لكنه لو صلى الصلاة صحيحة. أما تنكيس الآيات فيحرم لا يجوز ينكيس الآيات يعني يقرأ آخر الآية ثم يقرأ يصعد هكذا هذا لا يجوز كما لو قال إن الشأنية كم الأبتر فصل لربك وانحر إن أعطناك كثير هذا لا يجوز بأي حد هل يجوز تأخير سنة العشاء مع الوقت لآخرة الليل لا مانع لأنه كل وقت لي عندما أريد أن أعزم يعني ضيافة قوما ما أقول لهم أقسم عليكم بالله أو بالله عليكم أو علي علي اللزم أنكم عندي تروحون عندي هل هذه الفعل تدخل في الأيمان؟ والحلف، وهل علي شيء في ذلك؟ وما هي الفض الصالح في التعبير رغبة دعوة أولئك القوم؟ معلوم أن لسان عن الحلف، الحلف لا ينبغي حتى ولو كنت صادقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف، والحلاف كثير الحلف هذا أيضا سمة مدمومة، وإنما إذا عرف الناس عنك الصدق وكنت رجلا واضحا فإنهم سيعرفون ذلك عنك وتعود الناس على هذا وما ما كنت يعني هذا فتوثق لا شك يعني ممكن أن تسلك مسالك تبين أنك جاد أو أنك عازم على ما تريد من غير اللجوء للحلف لك على كل حال لو لا إلى الحلف أو استحلفت بقضية على كل حال أنت حينما تعرف يابد أنه يغلب على ضمنك أنك صادق وكذلك في تأكيدات الأمور لكنك لا ترجع إليه كثيرا أما فيما يتعلق بأسلوبك هذا كأن تقول أكسم عليكم بالله أو بالله عليك أو علي اللزم إلى آخره هذه إذا, إذا كنت تقولها كما يقولها الناس من غير أن ينعقد عليها قلبك لأن الله عز وجل اليمين المعتبر هو ما عقدتهم الإيمان. أما مجرد كما يجري على لسان الناس، هل شفت فلان؟ والله ما شفته. وما يقصد اليمين، لكن جرى عليه. هل جاء فلان؟ والله ما جاء. هل كذا؟ والله. فيستخدمها لا يقصد اليمين. وإنما لأنها جرى على اللسان. هذا يسمى لغو يمين. فإذا كنت من هذا الباب، فهذا ليس يمينا. أما إذا كنت لئن عقد عليها قلبك، كأن تقول والله مثلا تدخلون او يقسم عليكم بالله ان تدخلوا وينعاء يعني واضح مثلا عزمك عليها او شيء وهذا يرجعي القلب واحيانا فعلا اذا كانوا مثلا اغراب او كانوا من مسافة بعيدة او انهم منذ مدنة ما دخلوا بيتك غالبا تقصد اليمين انت وتلزم وتكرر اليمين فهذا يكون يمين فمثل هذا يكون يمينا لأنك قصدت لأنه إن عقد عليه قلبك وقصدت تأكيدا ولزوما أن يجيب دعوتك هل يجوز لي أن مع أناس يلعبون كرة القدم بملابس قصيرة لا تستر عوراتهم لا ولابد الإنسان يستر عوراته ولا يجوز أن يتعمد كشف العورة بأي حال كان في لعب في غيره لا يجوز يتعمد كشف العورة ف إذا مثلا احتجت إلى لعب من أي نوع اللعب اللعب المباح واللهو المباح فلا مانع دام أنه في حدود المباح لكن أيضا أنت تلتزم أيضا حدود المباح من حيث ستر العورة ومن حيث ترك اللغو الذي قد يرقى إلى التحريم ونحو ذلك أما إذا كان له محرما أو يؤدي إلى محرم كما لو كان يمنع صلاة أو يؤدي لتأخير الصلاة عن وقتها أو التقصير في حقوق الأهل وحقوق الوالدين أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز لأنه يعتبر ما أدى إليه أزقني الله ووهب لي وله الحمد ولدا وذلك في مصر في الوقت الذي أنا فيه أعمل هنا فقام والد زوجتي في مصر بالدعوة إلى العقيقة وذبح كبش، وهذا الذي علمته وأنا هنا فذلك يجزي حيث أنني أعلم أن للولد شاتين وأنني والحمد لله متيسر ماليا فهل علي ذبح شات أخرى وأنا هنا في حين أن موعد الولاد قد مضى عليه لأن شهر تقريبا أرجو إن شاء أن ما فعله أبو دوجتك كاف وإن أتيت بأخرى فهو السنة تأتي بأخرى لأنه كما ذكرت أنت عن الغلام شاتان وعن جارية شاه والوقت أيضا متسع وإن كان السنة يوم السابع ولك حتى ولو مضى الوقت فإن الحق باق إن شاء فلا مانع أن تذبح الثانية فأسأل الله أن يصلحا ولدنا وابنك وابناء المسلمين وأن يجعلهم من أهل الإسلام ويعز بهم الإسلام ويجعلهم, وإسلام ويجعلهم من القرآن ورد في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كاد يتردى من الجبال بعد فتور الوحي حزناً كما المقصود بالتردي التردي مقصود أنه كان يهم أن يلقي بنفسه يعني التردي عن السقوط كان يهم لكنه يعني حتى فكان يأتيه يعني جريل ويمنعه يعني على معنى أنه شفق شفقا على هذا الذي حصل وهذا الامتنع منه لأنه تعلق بالوحي ولا شك أن هذه نعمة من الله عز وجل واصطفى من الله عز وجل ف يأس الإنسان لو فقد مثل هذا. إذا أخطأ مصلّي في صلاة نافلة، فهل لزمه سجود السهو؟ نعم، حكم النافلة كحكم الفريضة. ما قصروا فيها يجبره بسجود السهو كما يفعل في فريضة. ما هي صلاة التسابي؟ صلاة هذه. ورد فيها بعض الآثار لكنها ضعيفة وبعضهم صحيح وهو يقول بسنتيتها هي فيما جاء في الآثار النبي صلى الله عليه وسلم العباس قال لا ومنحك أن أحدوك هي أربعة ركعات وفيها تهليل وتكبير في نفس, في نفس القيام وليس في الركوع والسجود وأيضا في القيام أيضا فهي بها يأتيات خالف الصلاة المعدودة المعهودة ولهذا لا نقول بمشروعيتها هل الاستحمام يعني الترويش يكفي في الغسل من الجنابة أم أن هناك غسل بشكل خاص لا يكفي لأن المقصود بالغسل هو تعميم البدن بالماء أن يعم بدنه بالماء لكن الغسل الكامل هو أن الإنسان يغسل يديه ثم يغسل ما أصابه ما يغسل فرجيه يعني يغسل فرجيه وما أصابه ما تلوث بدنه به من مني أو نحو ذلك ثم يتوضع وضوءه للصلاة ثم يحذي على رأسه ثلاثا تروي ثم يغسل شقة الأيمن ثم شقه الأيسر ثم ينتقي ويغسل قدميه مكانا آخر هذا هو الغسل الكامل. وقبله طبعا ينوي ويسمي قبله يبدأ بالنية ثم التسمية وهكذا لكنه لو أنه لم يفعل هذا وإنما عمم بالبدنه غسلا, غسلا فإن هذا يكفي هل يجوز لزوج أختي أن يكشف على بقية أخواتي وأن يأكل ويشرب معهم؟ أن يأكل ويشرب معهم لا مانع إذا أونت الفتنة لكن أن يكشف لا أجن أن يكشفنا الوجوه لزوج أختهم لأنه أجنبي منهم لكن نجلس معهم مع التزام الحجاب الشرعي ولو كان أكل معهم أو تحدث معهم إذا كانت الفتنة مأمونة فلا مانع إن شاء الله امرأة توفي عنها زوجها وليس لها أولاد منه وليست حاملا وكان زوجها من منزلا يسكن معها فيه والآن انتهت مدة الإيجار وكذلك هي تخاف من الجلوس في البيت إلا أن يجلس مع أحد أهلها فهي تسأل هل لها أن تعتد في بيت أمها أو أحد أقاربها مع علم أن بيت أمها قريب من بيت زوجها المستأجر أما أنها تبقى في بيت زوجها وتجل أمها أو أحد أقاربها يجلس معها لأنها تخشى وتخاف على نفسها إذا كانت انتهت أجرة البيت وهي غير مثلا عن على الاستجارة لا يلزمها أيضاً فلا مانع تتحول لأنه انتهى لم يصبح بيتا للزوج ما دام انتهت المدة لأن معلوم كان حق الزوج والانتفاع فانتهى فلا مانع يعني أن تخرج ما دام أنه انتهت المدة فلا مانع يعني أن تدخل ما دام أنه انتهت المدة فلا مانع يعني أن تدخل ما دام أنه انتهت المدة فلا مانع بيت الزوجية فهو إن شاء الله لكن ما لا معنى انتهى لمدة فقد انتهى حق الزوج في البيت هنا كما, كما لو انهد لو كان في البيت وهدم معلوم أنه لا يكون صالحا للسكنة فعلى كل حال لا مانع من الانتقال إلى بيت أمها إن شاء الله واحدا قاربها يقول حدود التشدد في الدين وهالخمس دقائق بالدخول والخروج في الدوام من التشدد في الدين، لا هذا حق على معنى سا... النساء، هذا هذا هذا ال... ال... ال... الحرص على أداء الشيء على وجهه بغضاً ما يتعلق به قضية دوام رسم محدد، الشيء المحدد لابد أن يلتزم بحدوده، إنما الشيء غير محدد لأن المحدد عشر دقائق ساعة ساعتين، هذه منظمة وهذه لابد من التزامها إنما الكلام يأتي الورع ويأتي التخفيف في الأمور المفتوحة أما إذا كان ساعة سبعة ونص ثلاثين ونص هذا محدود فينبغي أن تلتزم به وأن تحتاط لنفسك لأن أمور محدود أما لو كانت مفتوحة كما لو قال بعد العصر بعد الصباح بعد الفجر أمور مفتوح هذا حينئذ يدخل جانب الورع والاحتياط فيه أما إذا كان محدد سبعة ونص ما هو سبعة ونص تأتي سبعة ونص وليس في مجال للاجتهاد أنا سألون اسم أعرف اللهم ما إذا كان الساعة مضطربة أو نحو ذلك ولهذا الأعداد يسميه العلماء نص في المسألة حينما نقص صلوات خمس الموضوع ما في مجال الاجتهاد خمس يعني خمس وأربع ركعات أربع ركعات ما في مجال الاجتهاد لكن تسبيحات الركوع والسجود مفتوحة ثلاث أربع عشر إلى آخر فإذن الأشياء المحدودة لابد من التزامها ولسه في قضية التشدد لأنه حد محدود خمس يعني خمس أربع أربع سن. وهكذا أمي إذا سافر أحد أولادها أو أصيبت بمرض تنذر بصوم على أن يشفى المريض ويحفظ المسافر هل في هذا شيء؟ نعم إذا نذرت وتحقق ما نذرته فعليها أن تفي بأدرها هل للعمرة طواف ودع؟ نعم المعتمر يطوف طواف الوداع كالحج هل يجوز الاعتكاف في مسجد لا يوجد فيه دورات مياه؟ نعم كل مسجد يصح الاعتكاف فيه لكن إذا احتاج إلى أن يتوضع أو يغتسل فإنه يخرج إلى المكان الذي يتوضع فيه ولو كان بعيدا عن المسجد. نحن معتمرون ودخلنا معتمرين من ذي الحليف وكانت معنا امرأة ولم تنوي العمرة